عمال القلوب وتحدثت عن شيء من الخواطر ودرجات ونحو ذلك وتاكيدا لهذه مسألة واسناد ذلك الى اهل العلم قد وقفت على فصل في الاداب الشرعيه للمفلح رحمه الله تعالى قال فصل كراهه الكلام في الوساوس وخضرات المتصوفه كراهه الكلام في الوساوس وخطرات المتصوفة قال المروزي سئل ابو عبد الله يعني امام احمد حنبل رحمه الله تعالى سئل ابو عبد الله عما تكلم في الوساوس والخطرات فنهى عن مجالسهم نهى عن مجالسهم وقال للسائل احذرهم وقال سمعت ابو عبد الله يقول جاءني الار مينيون بكتاب ذكر الوساوس والخطرات وغيره ولعل هذه طائفه منسوبه الى ارم وانحى ذلك قلت فاي شيء قلت لهم قال قلت هذا كله مكروه وقال في موضع آخر للمروذي عليك بالعلم عليك بالفقه وقال اسحاق ابن إبراهيم سمعت أحمد بن حنبل يقول من تكلم في الخطرات من تكلم في الخطرات التابعون تابعوا التابعين يعني لم يتكلم احد من هؤلاء وقال أحمد بن قاسم سمعت ابي عبد الله ورجل يساله من أهل الشام رجل غريب فذكر أن ابن أب الحواري وقوما معه هناك يتكلمون بكلام قد وضعوه في كتاب ويتذكرونه بينهم فقال ما هو قال يقولون المحبه لله افضل من الطاعه وموضع الحب درجة كذا فلم يدعه ابو عبد الله يستتم كلامهم وقال هذا ليس من كلام العلماء انه لم يكن معروفا عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولا عن التابعين كلام في تفاصيل اعمال القلوب عن هذه الطريقه لم يكن معهودا قال لا يلتفت إلى من قال هذا وانكر ذلك وكرههم وقال ابو زرعه الرازي وسعيد عن الحارث المحاسبي وكتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب هذه كتب بدع وظلالات عليك بالاثري فإنك تجد فيه ما يغنيك قيل له في هذه الكتب عبرة فقال من لم يكن له في كتاب الله عبره فليس له في هذه الكتب عبره بلغكم أن سفيان ومالكا والاوزاعي صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس ما أسرع الناس إلى البدع انتهى كلامهم هذا كله يدل على أن التفاصيل على جهة الاستطراد وذكر الخواطم والوساوس فيما يتعلق بهذه الامور لم يكن ثم عهد للسلف في في ذلك وهذا لا يمنع ان ينظر في بعض ما كتبوه إن كان الناظر من اهل العلم وينتقي بعض ما يمكن ان يكون موافقا لي قال محفوض عن إمام أحمد النهي عن كتب كلام منصور بن عماد وعن الاستماع به قال القاضي ابو الحسين إنما راى امامنا أحمد الناس لهجين بكلام يعني اراد ان يؤول لان بعض الكلام قد يكون حقا في ذلك فاردى أن يجعل لكلام الامام احمد تاويلا خاصا بمعنى انه راى ان الناس قد اقبلوا على هذه الكتب هجروا كتاب الله تعالى وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا كان كذلك فحذر على جهه العموم وإلا الاصل به تفصيل هكذا قال وكان ظاهر ما احمد على على اجماله قال القاضي ابو الحسين انما راى امامنا احمد الناس لهجين بكلامه وقد اشتهروا به حتى دونوه وفصلوه مجالس يحفظونها ويلقونها ويكثرون فيما بينهم دراستها فكرها لهم أن يلهوا بذلك عن كتاب الله ويستغرقوا به عن كتب السنه واحكام المله لاغي على توجيه لكلام الامام أحمد رحمه الله تعالى وان الظاهر العموم ليس به تفصيل مما ذكر لكن لما كان ذاك في أوائل الأمور ولم يكن الناس قد عرفت تلك المناهج على وجهها هنا اذا لما ثبتت في الكتب فإذا كان الناظر من أهل العلم قد يقال العصر فيه الجواز إلا ما كان مستغرقا وأما أصول المسائل التي تحدثون فيها وعنها هذه لباس بها كتعريف المحبه وورودها في القرآن ونحو ذلك واقسامها اما وغل الوساوس وما يعتريها من خواطم هذا ينهى عنه نزل الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى في الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاه طالبه ودرسه وذكر الفصل الأول في ادابه في نفسه و12 نوعا صنفا والنوع الأول مر انه ما يتعلق به صلاح القلوب وطهارة الباطن وساكد ذلك مرة ثانية قال النوع الثاني أن يصون نوع ثالث من الاداب المتعلقه بالعالم في نفسه في ذاته دون غيره الثاني اي الادب الثاني او النوع الثاني من اداب العالم في نفسه أن يصون العلم كما صانه علماء السلف ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف فلا يذله بذهابه ومشهه إلى غير أهله من ابناء الدنيا من غير ضرورة أو حاجة أو الى من يتعلمه منه منه وإن عظم شانه وبرع قدره هذا الادب يتعلق ب العلم صيانه العلم أي حفظه صان الشيء صونا وصيانا وصيانه بكسرهما فهو مصون اي محفوظ صيانه العلم اي حفظه ولا يقال اصانه الهمزه فهو مصان هذه لغه عاميه كما قال اهل العلم انما يقال صان ولا يقال اصانا صان فهو مصان ان تعتبر من من اللحن ان في هذا الأدب الذي هو حفظ العلم وعدم الذهاب به إلى اهل الدنيا مطلقا اصرف في هذا الادب ما رواه ابن ماجه وغيره ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لو ان اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهله لسادوا به اهل زمانهم كانت لهم السياده ولكنهم بذلوه لاهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم هانوا على اهل الدنيا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم همما واحدا هم اخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي اوديتها هلك وهذا ان كان ضعيفا أن العلم يعتبرون ما ورد من الضعاف في هذه المسائل وان يعتبرونه اصلا عمادا للقاعده عندهم هو أن حديث الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال ان كان هذا قد دلت عليه النصوص من جهه العموم ورواه البيهقي في الشعب بن لفظه وان اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهله لسادوا به أهل اعيانهم أو قال أهل زمانهم ولكن بذلوه لاهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها وذكر الحديث واخرجه ايضا ابن عساكر كما في الكنز قال في الزوائد اسناد الحديث الضعيف فيه نهشل ابن سعيد قيل انه يروي المناكير وقيل بل الموضوعات وله شاهد من حديث ابن عمر صححه الحاكم تا كلامه قال ابن مفلح وروى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما من روايه معاوية ابن سلامه البصري عن شلن وهو كذاب متروك عندهم عن الضحاك عن الاسود عن ابن مسعود اذا لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وروى البيهقي في المدخل عن عيسى ابن سنان ليس من قولي ابن مفلح لكنه مستأنف وروى البيهقي في المدخل عن عيسى بن السنان قال سمعت وهب ابن منبه يقول لعطاء الخراساني كان العلماء قبلنا قبلهم قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم استغنوا بعلمهم يعني اكتفوا به وجعله غنيه وكفايه عن دنيا غيرهم وكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم وكان اهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم قال فاصبح اهل العلم منا اليوم يبذلون لاهل الدنيا علمهم رغبه في دنياهم يعني العالم يبذل علمه لغيره رغبه في دنياهم واصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما راوا من سوء موضعه عندهم هذا يؤكد أن ذلك المعنى موجود في كلام السلف هو كثير فيما به بصيانه العلم وحفظه وعدم الذهاب به إلى السلاطين واهلي الدنيا قال في البرقاء في شرح اثر المسعود السابق الله تعالى عنه لو أن اهل العلم اي الشرعي ان البحث انما هو في العلوم الشرعيه أما العلوم الدنيويه هذه لا اشكال فيها لو ان اهل العلم الشرعي اي الشرع صانوا العلم صانوا العلم اي حفظوه عن المهانة بحفظ انفسهم عن المذله وملازمه الظلمه ومصاحبه اهل الدنيا طمعا لما لهم من جاههم ومالهم وعن الحسد فيما بينهم ووضع المظهر موضع المضمون تفخيما لجانه لانه قال لو أن أهل العلم صانوا العلم والعصر ان يقول ماذا صانوه لو ان اهل العلم ذكر العلم قال صانوه اي العلم لكن ذكره بالمظهر يعني ليس ضميرا من باب التفخيم باب التفخيم اذا صانوا العلم المراد به حفظوه عن المهانة بحفظ انفسهم عن المذله العلماء وطالب العلم دا يمغي دعوان يذل نفسه لغيره من اجل دنياه وملازمه الظلمه ومصاحبه اهل الدنيا طمعا لما لهم من جاههم ومالهم وعن الحسد فيما بينهم قال قوله ووضعه عند غير اهله هكذا العله السابق قال ووضعه عند اهله نعم ووضعوه عند اهله يعني صانوا العلم اي حفظوه ووضعوه عند عند اهله اي اهل العلم يعني الذين يعرفون قدر العلم من اهل الآخرة ويلازمون العلماء أن العلم له له اهل له طلابهم فإن العلم يؤتى ولا ياتي العلم يؤتى يعني ياتي اليه طالبه ولا يذهب هو الى الى ابواب السلطان وغيرهم لو لو فعلوا ذلك صان العلم ووضعوه عند اهله يعني أهل العلم الذين يعرفون قدر العلم لسادوا به اهل زمانهم اي فاقوا بالسياده وفضيله السعاده بسبب الصيانه والوضع عند أهل الكرامه دون أهل الاهانه أهل زمانهم اي كمالا وشرفا لان من شأن اهل العلم أن يكون الملوك فمن دونهم تحت أقدامهم وأقلامهم وطوع ارائهم واحكامهم هذا الاصل أن يكون الحكام والملوك ومن دونهم طبقه من أهل الدنيا تحت أقدام العلماء وأقلامهم وليس العكس قال قال الله تعالى يرفع الله الذين يرفع الله الذين امنوا منكم والذين امتوا العلم درجات عرفنا فيما سبق أن الرفعه هنا حسيه ومعنوية معنوية في في الدنيا بمعنى أن السياده له قال طيبي وذلك لان العلم رفيع القدر يرفع قدر من يصونه عن الابتذال قال الزهري العلم ذكر لا يحبه الا ذكور الرجال اي الذين يحبون معالي الامور ويتنزهون عن سفسافها ذا كلامهم قال وفي كلام الزهري ايماء بطريق المفهوم والمقابلة إلى أن الدنيا انثى إذا كان العلم ذكر فالدنيا انثى ولا يحبها الا ناقص العقل قال إلى أن الدنيا انث لا يحبها إلا ناقص العقل والدين فانهم يحبون المراتب الدنيه والله اعلم قال ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا أي بأن خصوهم به أو ترددوا إليهم به بذلوه أي اعطوه لأهل الدنيا الذين ليس لهم نصيم في العلم الشرعي اما على جهة التخصيص واما على جهة التردد تخصيص بمعنى انهم خصوهم به دون دون غيرهم ولا يعطون علما الا اياهم او انه يعطي غيره ويعطيه لكن على جهه التردد إليه لينالوا به لم للتعليم اي من اجل لينالوا به من دنياهم لا لاجل الدين بالنصيحه والشفاعة وغيرهما هذا لا ينكر موجود عند اهل العلم انهم قد يدخلون على الصلاطين والملوك ونحوهم ومرادهم الشفاعه او النصيحه او الانكار هذا ليس داخلا فيه في هذا النوع انما المراد تعليمهم المسائل فالعلم يؤتى ولا ها ولا ياتي يعني ياتي اليه ولا ياتي هو يذهب الى الى أهل الدنيا اذا المراد به لينالوا به من دنياهم ليس المراد به ما كان فيه غرض صحيح غرض شرعي والدخول على اهل الدنيا مطلقا له غرضان اما غرض دنيوي وهذا الذي يتأتى فيه كلامه العلمي والتحذير منه واما أن يكون غرضا صحيحا شرعيا موافقا ل لشرع كالنصيحه والشفاعة للناس ونحو ذلك والانكار عليهم كل ذلك من أغراض الصحيحه وليس داخل في في هذا ولكل علامات لينالوا به من دنياهم قال فهانوا فهانوا اي اهل العلم ذلوا قدرا عليهم اي مستثقلين على أهل اهل الدنيا ثم قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم قال طيب هذا الخطاب توبيخ للمخاطبين حيث خالفوا امره نبيهم فخولف بين العبارتين افتنانا قال يقول من جعل الهموم همما واحدا نبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم همما واحدا من جعل الهموم أي الهموم التي تطرقه من محن الدنيا وكدريها ومري عايشها هذا هم وهذا هم وهذا هم تعددت الهموم فجعل همه ماذا لم يلتفت الى الهموم وإنما جعل همه همنا واحدا هما يتعلق بي بالآخرة لان الاخره تحتاج الى الى ان يهتم بها وان ينشغل بها ظاهرا وباطنا فإذا اشتغل القلب بي بهموم الدنيا المشغول لا يشغل ولذلك قالها العلم الدنيا والاخره ذرتان لا يلتمعان إذا كان قلب مشغولا بالدنيا وهمومها وحطامها حينئذ خرجت الاخره خرجت الآخر من جعل الهموم الهموم التي تطرقه من محن الدنيا وكدرها ومر عيشها همما واحدا قال طيمي هم الأمر يهم إذا عزم عليه أي من اقتصر على هم واحد من الهموم وترك سائر المطالب وبقيه المقاصد وجعل كانه لا هم الا هم واحد هم اخرته بدل من هم وهو هم الدين كفاه الله هم الدنيا كفاه الله هم الدنيا المجتمل على الهموم يعني كفاه هم دنياه أيضا ومن تشعبت وفي نسخه تشعب به الهموم اي تفرقت يعني مرة اشتغل بهذا الهم وأخرى بهم آخر واهل مجره ام الوظيفه ام الزوجه ام السياره هذه كلها متعدده في احوال الدنيا بدل من الهموم لم يبال الله في اي اوديتها هلكا لم يبالي لا ubali bihi اي لا اهتم به لا يهتم الله عز وجل به واذا لم يهتم الله لم يهتم الله عز وجل به عينيذ وكله نفسه ويدوك له ونفس حنين غذله لا ابالي به أي لا اهتم به ولا اكترث له ولا ابادر اهمالا ايمانا له وان ذكر في الشرح لم يبال الله أي لا ينظر اليه نظر رحما هذا فيه شيء من التاويل في أي اوديتها أي اوديه الدنيا او الهموم هلك يعني لا يكفيه هم دنياه ولا هم ولا لا يكفيه هو هم دنياه ولا هم اخراه فيكون حنيذا ممن خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هذا ما يتعلق باثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجعله العلم اصلا في في هذا المقام وكلامه العلم كثير جدا بما يتعلق بصيانه العلم قال أن يصون ان يحفظ العالم العلم عرفنا المراد به العلم الشرعي لانه الذي بحث فيه كما صانه علماء السلف يعني ثم مشبه ومشبه به والعصر في العالم والمتعلم ان يتشبه به بعلماء السلف واول من يدخل بالسلف من ليس الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم اول من يدخل السلف يعني من سلف من تقدم فالنبي صلى الله عليه وسلم اول من يدخل بالسلف ثم الصحابه رضي الله تعالى عنهم ثم من بعدهم التابعين واتباعي التابعين أن يصون ويحفظ العالم كذلك المتعلم ليس الحكم خاصا بي بالعالم كما ذكرنا صيانه العلم وحفظ العلم ليس خاصا بي بالعلماء ان يصون العلم الشرعي كما صانه علماء السلف أي كصيانه علماء السلف له كما حفظه علماء السلف ويقوم له اهل العلم بما جعله الله تعالى له اي للعالم من العزة وهو التوقير والشرف وهو العلو والمكان العالي كما مر يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات عرفنا أن هذه درجات تكون في الدنيا وتكون كذلك في في الاخره فاذا حصل له العلم ورفع درجات لكن بشرط السابق المعلوم هو أن العلم المراد هو الذي اتبعه بالعمل وامما مجرد العلم هذا لا يوصف بكونه موجبا لما لما ذكر بل لا يكون نافعا كما مر معنا مرارا فلا يذله الذل ضد العز فلا يذله يعني لا يذل العلم يعني العلم الشريف وعالي المرتبه فلا يذله بذهابه أي العالم ومشهه بمعنى واحد الى غير أهله الى غير اهله بمفهوم المخالفه لو مشى به الى اهله لا باس به, لا لا بأس به بمعنى ان من, من يذهب بالعلم اما ان يذهب به الى غير اهله وهذا الذي فيه المحذور واما ان ذهب به الى الى اهله حينئذ لا, لا, لا محذور فيه ولذلك المراد هنا بان يذهب ان يخرج من بيته ومسجده معناه يتعدى مدينته او يخرج الا ما الخروج بالبته ولا صح التدريس لا في المعاهد ولا في الجامعات لان هذا ذهابهم بالعلم يذهب بعلمه إلى الى الجامعه يذهب بعلمه إلى المدرسة الى الى اخره حينئذ يسمى ما يسمى ذهابا كان لغير اهله كما هو الشان في هذا الزمن دخل فيما نحن فيه وإن كان لا طلب علم بحق لم يريد الا العلم الشرعي هذا خلاف الواقع حينئذ نكون مستثنى يكون مستثنى للتفصيل باعتبار ماذا باعتبار الطالب نفسه إن كان الطلاب قد اجتمعوا في هذه الجامعة او هذه المعاهد ونحوها من أجل العلم الشرعي فحسب ما اراد به الا وجه الله عز وجل فالذهاب اليهم لا اشكلا فيه واما الثانيه والاخرى هذه لا يكون مذموما يكون مذموما ولو كان وظيفة قال فلا يذله له يعني يذل العلم بعد ان كان عزيزا او عزيزا بذهابه بسبب ذهابه ومشهه عطو تفسير الى غير أهله مفهومه ونه لو مشى به وذهب به الى اهله وطلابه بحق عنيد لا بأس لا باس به يكون داخلا في اصل وهو قول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى هذا عام يدخل فيه العلم والتعليم التعليم يعتبر من العبادات ومشهي إلى غير أهله من ابناء الدنيا من غير ضروره أو حاجة هذا الاستثناء باعتباري الثاني يعني المشي بالعلم المشي بالعلم إلى غير أهله استثنى المصنف اذا كان لضرورة يعني قد يخشى على نفسه قاتل وسلطان ونحو او حاجه يكون ثم مصلحه شرعية مقدم على على مفسده ولو كان لغير اهله ولو كان لظالمين ولو كان لفاجر هل اذا هذا يعتبر حكما للاعيان ليس عاما مطلقا كل من ادعى الضروره والحاجه صار جائزا له وإنما النظر فيه باعتبار العين يعني قضايا الاعيان كل عالم له حكمه الخاص اذا الذهاب بالعلم إما أن يذهب به إلى أهله فلا اشكال فيه ودلت عليه النصوص العامه ومنها قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى من العلم وتعليم البر والعلم والتعليم من البر والتقوى ثانيا أن يذهب به لغير أهله هذا العصر فيه المنع العصر فيه الملئنا فيه اذلالا للعلم وفيه اذلالا للعالم الذي وقره الله عز وجل وتم نصوص مرت معنا في توقير العلم وفي توقير أهل العلم حينئذ لا يجوز له ان يضع نفسه غير موضعها فإذا كان كذلك لا يجوز العصر ان يذهب بالعلم إلى الى غير اهله ويستثنى من ذلك إذا كان ثمه ضرورة أو او حاجه اينوجد الضرورة او حاجه فلا باس به قال من غير ضرورة هذا استثناء من قوله بذهابه ومشي لغير اهله من ابناء الدنيا من غير ضرورة يقال اضطر إلى الشيء أي الجاء إليه الجاء اليه وفسر صاحب مختار الصحاح ضروره بي غير حاجه ولذين قول أو حاجة يكون داخلا فيه فيما سبق لكن المراد عند الاصول ان الفقه الضرورة والحاجه مفترقان ضروره هذا يطر ويلجا لا يكون له مندوحه واما الحاجه يكون له ماذا يكون له لكن ثم مصلحه مقدمة يعني لا يطر فرق بين ان يقال اضطر الى الشيء ولا مندوحه له البتة وفرق بين ان يقال هو يحتاج الى الى ذلك الشيء وله مندوح في تركه له مندوح في, في تركه إذا من غير ضرورة أو هذه للتنويع أو حاجة والفرق بين الضرورة والحاجه عند اهل الفقه معتبر او بذهابه الى من يتعلمه منه منهم أو الى اي بذهابه الى من يتعلمه يعني يتعلم العلم منه اي من العالم منهم أي من ابناء الدنيا وان عظم شانه وبرع قدره يعني الذي يذهب اليه ولو كان عظيم الشان من سلطان ومن دونه وبرع قدره اي فضله في شجاعه او في علم كما ذكر بعضهم او غير ذلك قال الزهري رحمه الله تعالى هوانا بالعلم ان يحمله العالم الى بيت المتعلم هذه قاعده عامه هوانا بالعلم ان يحمله العالم ان يذهب به حمل العلم الذهاب به الى بيت المتعلم إلى بيت المتعلم فيرى أن هذا من من الهوان والعصر له ماخذ من الهون بضم الهاء فهنا الذي نكون بمعنى الذل ذل للعلم هذا الاثر ورد في مسند موطئ لابن قاسم عبد الرحمن ابن عبد الله بن محمد الغافقي الجوهري المالكي توفي سنه 81300 قال حدثنا احمد بن سلمة ابن الضحاك قال حدثنا محمد بن ميمون ابن كامل قال حدثنا يحيى ابن بكير قال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت الزهري يقول هوان بالعلم واهله أن يحمل ان يحمل ان يحمل العالم إلى بيت المتعلم يحمل العالم إلى بيت المتعلم وقوله هوان يقال هان يهون هونا بالضم وهوانا ذل وحقره ذل وحقرة وفي التنزيل اي يمسكه على هون قال ابو زيد والكلابيون يقولون على هوانن ولم يعرفوا الهونه اذا هوان هو لغه في في الهون بضم, بضم الهاء قال أبو زيد والكلابيون يقولون على هوان هوانن ولم يعرفوا الهونه وفيه مهانه اي ذل وضع ويتعدى بالهمزة فيقال أهنته اذا هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم قد اهان نفسه واذل نفسه وكذلك عرض العلم له لذلك قال واحاديث أي كلام السلف في هذا النوع كثيرة في هذا النوع الذي هو ذهاب العلم أو الذهاب بالعلم لا إلى غير اهله قال الاجور في اخلاق العلماء قد تقدمت الاخبار قد تقدمت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنه وعن ائمه المسلمين رحمهم الله بصفه علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم هذا اشبه ما يكون بحكايه اجماع أن العلماء على قسمين علماء نفعهم الله تعالى بالعلم علماء الاخره وعلماء لم ينفعهم الله عز وجل بالعلم علماء الدنيا ونما الدنيا هذا محل يفاق بين بين العلم ولذلك قال قد تقدم ذكر اخبارا من اياته ونصوص السنه النبويه كذلك من كلام بعض الصحابه ثم قال قد تقدمت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم عن أئمة المسلمين رحمهم الله بصفه علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم وإذا لم ينفعه الله عز وجل بالعلم بان لم يعمل به فان ليس هو في عداد العلماء بل هو في عداد الفسقه عدادي الفسق قد غير واحد على على ذلك قال لم ينفعهم الله بالعلم مما طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء وتأكل به الاغنياء يعني ذهب الى الاغنياء ياكل بعلمه ياخذ من من اموالهم والسلعه هي, هي العلم وتاكل به الاغنياء وجالس به الملوك وابناء الملوك لينال به الدنيا تب لينال لهذا الغرض لي لهذا الغرض لينال به الدنيا فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء واخلاقه أخلاق اهل الجهل والجفاء وهذا كلام لاجد لقديم قلنا الرابع قال واخلاقه أخلاق أهل الجهل والجفاء فتنه لكل مفتون فتنه لكل مفتون يعني من أراد الفتنه ولم يكن معلقا قلبه بما صح وثبت من الحق إذا أراد أن يتلبس باي شيء مما فعله العلم وجد من من يقتدي به ولذلك اصحاب الرخص يترخصون بافعال اهل العلم واقوال أهل العلم ظننا أن هذا يكفي لا ليس بكافي لا بد ان يما حصا في العالم الذي يجب عليه أن يقتدي به ليس كل عالم وإنما يجب عليه أن يسأل عن علمه وعمله وورعه ونحو ذلك كما ورد في مسألة المقلد وان المقلد يشتهي في مسألة واحده فقط وهي البحث عن العالم الذي يجوز له أن يقتدي به وأما مجرد عالم ويسمع به كونه عالما ويكفي له لا, لا يكفي ولا تبرأ به الذمة بل يأثم حتى لو كان عاميا مقلدا الواجب عليه ان يسال عن, عن علمه وصلاحه وتقواه نحو ذلك قال هنا لينال به الدنيا فهو ينسل نفسه إلى أنه من العلماء وأخلاقه اخلاق أهل الجهل والجفاء فتنه لكل مفتون اذا العالم قد يكون فتنه لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء لسانه لسان العلماء تكلم بماذا بالمسائل قلنا العلم علم المسائل يستطيعه كل أحد يتكلم بالمسائل يعني المساله فيها قولان ياتي بالدليل اخر هل هذا العلم ليس هذا العلم وانما لابد من ماذا من العمل لابد من التقوى لابد من من الصلاح لابد من الورع الى اخر ما ما قال لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء فان قال قائ فاذكر الاخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا قيل نعم ان شاء الله ثم روى كثيرا عن عن السلف قال روى عن الفضل بن زياد قال سمعت الفضيله يعني ابن عياض يقول إنما هما عالمان هذا الكرت لك انه محل اجماع عالما ان تقسيم العلماء انما هما عالمان عالم دنيا وعالم اخره عالم دنيا وعالم اخره فعالم الدنيا علمه منشور ضد الطين وعالم الاخره علمه مستور فاتبعوا عالم الاخره واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بشره ثم تلا هذه الايه إن كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الأحبار العلماء والرهبان العباء ثم قال لكثير فضيل قال لكثير من علماءكم في ذاك الزمان زيه اشبه بزيه كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا شأن من علماء أو بعض العلماء في في ذاك الزمان يعني لبسه وحياته ومركبه الى اخره اقرب إلى قيصر وكسرى منه بتاثير بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا موجود حتى في زماننا تريد في بيتي ومسكني ومركبي اشبب بالحكام والملوك منهم من النبي صلى الله عليه وسلم يشتبع لك له حاكم ام له حاكم ام عاله لما ترى من فرط المال ونحو ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لبينه على لبينه ولا قصبته على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه قال الفضيل العلماء كثير والحكماء قليل وإنما يراد من العلم الحكمة فمن اوتي الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا قال محمد بن حسين اجر معلقا قول الفضيل والله اعلم الفقهاء كثير والحكماء قليل يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الاخره والعكس هو هو الكثير الذي لا يصون علمه عن الدنيا ويجعله مركبا إلى حصول وتحصيل الدنيا عند الملوك وابنائه الملوف هذا كلام ذكره الاجري ولو ذكرته اليوم على علماء الزمان قالوا خوارج على العلماء خارج على على العلماء قال والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه والحكماء قليل كانه يقول ما اعز من طلب بعلمه الاخره عزيز يعني قليل وروى عن عيسى من سينان قال سمعت وهب ابن منبه يقول لعطاء خراسان كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم فاصبح اهل العلم من اليوم يبذلون لاهل الدنيا علمهم رغبه في دنياهم فاصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما راؤوا من سوء موضعه عندهم فإياك وأبواب الصلاطين فإن عند أبوابهم فتنًا كمبالك الإبل لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله ولذلك تواتر عن السلف التحذير من أبواب الصلاطين قل من يسلم قد يسلم البعض لكن قل من من يسلم إنما الفتنة عند عند أبوابهم قالوا لا تصيب من دنياهم شيئا تاخذه وتتنازل وتترك الاخرة الا اصابه من دينك مثله قال محمد ابن حسين فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا فما ظنك في زمننا هذا الله المستعان ما اعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفله وهذا كره الجر في القرن الرابع وروى عن مالك ابن دينار مالك ابن دينار قال إنكم في زمان اشهب أراد به الخبر ولم يرد به طعنه إنكم في زمان اشهب شهب لون بياض يصدعه سواد في خلاله ليس البياض الخالص يعني في زمان فريسه من اللبس انكم في زمان اشهب لا يبصر زمانكم الا البصير انكم في زمان نفخاتهم قد انتفخت السنتهم في افواههم كثر الكلام وطلب الدنيا بعمل الاخره فاحذروهم على انفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم ثم قال يعاليم انت عالم تأكل بعلمك يا عالم ان تفخر بعلمك يا عالم ان تكاثر بعلمك يا عالم ان تعلم بعلمك لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك يعني جمعت بين بين الامرين انتهى كلام الاجر رحمه الله تعالى قال ابن مفلح وفي حواشي تعليق القاضي ابي يعلى ذكر المدائن في كتاب السلطان عن علي رضي الله عنه قال لو ان حملت العلم حملوه بحقي لا الله عز وجل وملائكته واهل طاعته من خلقه ولكن حملوه لطلب الدنيا فمقتهم الله وهانو على الناس وقال مالك وجه الي الرشيد خليفه انا ذاك ان أحدثه فقلت يا امير المؤمنين يعني ياتي لي يحدثه يريد المالكي رحمه الله تعالى ان ياتي اليه فقلت يا امير المؤمنين إن العلم يؤتى ولا يأتي إن العلم من شانه وعزته وشرفه انه يؤتى اليه عزيز شريف ولا العلم ياتي يذل إلى ابواب سلاطين قال فصار إلى منزلي يعني اتى استمع لي نصيحه فسند معي على الجدار فقلت له يا امر المؤمنين إن من إجلال الله اجلال ذي الشيبه المسلم فقام فجلس بين يدي يعني كجلوس الطالب بين معلمه قال فقلت بعد مده يا ابا عبد الله فقال يعني هو بعد أن تعلم ذاك الادب قال فقال بعد مده يا ابا عبد الله امام مالك رحمه الله تعالى كنيت تواضعنا لعلمك فانتفعنا به وتواضع لنا علم سفيان بن عيي عيين فلم ننتفع به فرقان بين من ومن قال وروي نحو ما روى عن مالك عن سليمان ابن حرب مع طاهر بن عبد الله وروي أن طاهر بن عبد الله كان ببغداد فطمع أن يسمع من أبي عبيد صاحب الغريب وطمع أن يأتيه في منزله فلم يفعل ابو عبيد لم يسدد العلم يؤتى ولا ياتي فقدم علي ابن المديني وعباس العنبري وهم من اهل العلم فاراد أن يسمع غريب الحديث فكان يحمل كل يوم كتابه وياتيهما في منزلهما فيحدثهما فيه لما طلب منه طاهر بن عبد الله ولم يكن اهلا لان ياتي اليه ابو عبيد انتنع لكن لما جاء ابن المديني والعنبري وهم من أهل العلم ذهب إليهم ابو عبيد على التفرقه السابقة بين اتيان العلم والذهاب بالذهب وبه الى اهله لا اهل العلم لا بأس به اعتبر من من التعاون واعتبر من التواضع أما غير اهلهم من ابناء الدنيا هذا لا ولا مسألة واحد ولا فتوى واحده انما هم الذين يأتون قال روى البيهقي وغيره أن المهدي لما قدم المدينة حاجا جاءه مالك فسلم عليه فأمر المهدي ابنه موسى الهادي وهارون الرشيد أن يستمعا منه فطلباه اليهما ياتي اليهما فامتنع لمن مالك رحم الله تعالى فعاتبه المهدي في ذلك فقال يا امير المؤمنين إن للعلم نضاره يؤتى أهله علم له نضاره له عز ياتي اهلهم وفي روايه العلم أهل أن يوقر ويؤتى أهلهم فامرهما والدهما بالمصير إليه ذهب إليه على الاصل فسأله مؤدبهما أن يقرا عليهما أن يقرأ مالك على, على الطلبة فقال مالك رحم الله تعالى ان اهل هذه البلده يقراون على العالمين وليس العالم الذي يقرا على على إن اهل هذه البلدة يقراون على العالمين كما يقرأ الصبيان على المعلم فاذا اخطؤوا افتاهم صوب فرجعوا الى الخليفة فعاتبه المهدي في ذلك فقال يا امير المؤمنين سمعت من شهاب يقول سمعنا هذا العلم من رجال في الروضة وهو يا امير المؤمنين سعيد بن المسيب وأبو سلمة وعروه والقاسم ابن محمد وسالم بن عبد الله وخارجه بن زيد وسليمان بن يسار ونافع الموله بن عمر وابن هرمس ومن بعدهم ابو الزنات وربيعة ويحيى بن سعيد وابن شهاب كل هؤلاء يقراؤون عليهم ولا يقرؤون يقراؤون عليهم ولا يقر ولا يقرؤون فقال المهدي في هؤلاء قدوه صيروا اليه فقراؤوا عليه انتنعوا ان يقراوا لانهم ابناء الملوك ففعلوا وقال سفيان بن عيين رحمه الله تعالى لانه للعلم طلبوه لما عند الله لهابهم الناس ولكن طلبوا به الدنيا فهانوا على الناس وقال سفيان ما زال العلم عزيزا حتى حمل إلى ابواب الملوك وأخذوا عليه اجرا فنزع الله الحلاوه من قلوبهم ومنعهم العمل به وقال الجوزي ينبغي للعالم أن يصون العلم ولا يبذله ولا يحمله إلى الناس خصوصا إلى الامراء وارسل محمد بن سليمان أمير البصره إلى حماد بن سلمى يطلب منه الحضور اليه لاجل مسألة وقعت له يعني فتوى واحده فقط فارسل لي حماد ان ادركنا العلماء وهم لا ياتون احدا لا ياتون احد نكر بالسياق في النفي فيعم فإن وقعت مسألة فأتنا فاسالنا عما بدا لك والقصة مشهورة وفيها أن محمد بن سليمان جاء فجلس بين يديه ثم ابتدى فقال ما لي نظرت إليك امتلأت رعبا قال حماد سمعت ثابتا البناني يقول سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء وإذا أراد أن يكثر به الكنوز هاب من كل شيء والقصة طويلة وفيها أنه عرض عليه 40 الف درهم فلم يقبلها لنفسه ولا ليقسمها ويفرقها يعني لم يقبل شيئا مطلقا لم يقبل شيئا مطلقا الحديث الذي ذكره هنا حمال إن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله هابه كل شيء المعنى الصحيح لكن راقي في تخريج احيا قال حديث حماد بن سلمة مرفوعا وذكر الحديث هذا معضل يعني ضعيف وروى ابو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من حديث واثله بن الازقع من خاف الله خوف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء والعقيل في الضعفاء نحوه من حديث ابي هريره وكذاهما منكر حديث ضعيف لكن معناه معناه صحيح ومناه قوله وحديث سلف في هذا النوع كثيرة لو نظرت في التراجم وغيرها لوجدت كثير والكثير قال مصنفنا رحمه الله تعالى وقد أحسن القائل وهو القاضي ابو الحسن اليرجاني ابو الحسن علي ابن عبد العزيز الدرجاني كان فقيها أديبا شاعرا وله ديوان قال ولم أبتذن في خدمة العلم مهجتي لاخدم من لاقيت لكن لاخدم اشقى به غرسا واجنيه ذله اذا فاتباع الجهل قد كان احزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم قال بعضهم لعظم لعظم هو الرواية ولكن ضبطه بعض ب بفتح العين لعظم وهذه قصيده مشهورة مشتمله على عشرة ابيات لا يكاد يخلو كتاب من كتب ادب الطلب الا وذكرت فيه قال فيها رحمه الله تعالى يقولون لي في قبض و انما راوا رجلا اما موقف الذل احجما ارى الناس من داناهم هان عندهم ومن اكرمته عزه النفس اكرم وما كل برق لاح لي يستفزني ولا كل من لاقيت ارضاه منعما واني اذا ما فاتني الامر لم ابت اقلب كفي اثره متندما ولم اقضى حق العلم إن كان كلما بدا طمع سيرته لي سلم إذا قيل هذا من هل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الظمى ولم ابتذل في خدمة العلم مهجتي لا اخدم من لاقيت لكن لاخدم اشقى به غرسا واجنيه ذله اذا فاتباع الجهل كان قد كان احزما ولو أن اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظموا ولكن اهانوه فهان ودنس محياه بالأطماع حتى تجهم هذه قصيده مشتمله على معان جليلة قال مصنف رحمه الله تعالى بعد تقرير الاصل السابق فان دعت حاجه الى ذلك او ضروره يعني بأن يذهب بالعلم إلى سلطان ونحوه من ابناء الدنيا أو اقتضت مصلحه دينية راجحه على مفسده بذله وحسنت فيه نية صالحه بهذا القيد يعني يجوز الذهاب بالعلم إلى غير اهله من أبناء الدنيا بشرطين الأول وجود الضرورة أو الحاجة أو المصلحه التي هي في جانب المفسده تكون اعظم ثانيا مع حسن النية لا يريد به شيئا من اغراض الدنيا وحسنت فيه نية صالحه فلا بأس به إن شاء الله تعالى قال وعلى هذا يحمل مجاء عن بعض ائمه السلف من المشي الى الملوك واولات الامر كزهري والشافعي وغيرهما لا على انهم قصدوا بذلك فضول الاغراض الدنيويه احسانا للظن بما اثر عن بعض السلف لأن هذا غرض و... وامر باطن كيف نعلمه لكن لعلم نبي جلالة الإمام الشافعي وجلاله الإمام الزهري وغيرهما من اهل العلم ذهبوا ودخلوا على الولاة اذا لغرض صحيح او فاسد لا شك لغرض صحيح قد علمناه او لم نعلمه فمن باب احسان الظن ما أثر عن بعض السلف في ذلك نحمل على أنهم إما أرادوا النصيحة وإما أنهم أرادوا التقرب إليهم لأمر شرعي لا لذاتهم ولا ليحصلوا أمراً دنيويا قال وكذلك إذا كان المأتي إليهم من من العلم والزهدي في المنزلة العالية والمحل الرفيع هذا قسم آخر من من يؤتى اليه الاول من أهل الدنيا من الملوك وابناء الملوك ونحوه من الظلمه سلاطين النوع الثاني أن يكون المأتي إليه من اهل علم عالم يذهب إلى عالم هل هذا فيه باس جواب لا بل هذا داخل في التعاون على البر والتقوى وكذلك داخل فيما ورد من من التواضع ونحوه وكذلك يعني يجوز لا باس به إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة المرتبة العليه الرفيعه والمحل الرفيع العالي عطو تفسير فلا باس بالتردد إليه لافادته ولو كان من أهل العلم فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم ابن ادهم ويفيد ابراهيم بن ادهم ليس من الولاه ولا من دونه وكان بعبيد يمشي لعلي بن المديني يسمعه غريب الحديث كما مر عن بري وكذلك ابن المديني ودل ذلك على أن تفصيله في هذه المساله هو على حسب ما ذكرناه سابقا اذا هذا الأدب يتعلق بالعالم وكذلك يتعلق به طالب العلم لأن الشان في صيانه العلم وعدم الذهاب به لا لمن ليس اهلا له هذا عام لان العلم عزيز علم, علم عزيز ذو شرف فلا يذهب به لا من لم يكن كذلك إلا ما ورد الاستثناء فيه قال ان مصنف رحمه الله تعالى ثالث اي نوع ثالث من الاداب المتعلقه بنفس العالم <تصفيق> الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا وتقليل منها بقدر الامكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله هذا اشار إلى منزله الزهد وما يتعلق بها قوله أن يتخلق بالزهد في الدنيا قال في تاج العروس من المجاز تخلق بغير خلقه إذا تكلفه تخلق تفعل ومن المجاز تخلق بغير خلقه إذا تكلفه يتخلق يعني يجعله ماذا خلقا وان لم يكن اصلا فيه لأن هذه كغيرها من الأمور التي تأتي بالكسب قد يكون الزهد والقناعه في فطره الشخص لا يتعلق بالماء فما لا يتعلق بي بالخمره والربا ونحوها امرا فطريا وحينئذ إذا نازعته نفسه ويحتاج لماذا إلى أن يتخلق إلى أن يظهر أنه من أهل الزهد من أجل أن يكتسب هذه هذه الصفه ومن المجاز تخلق بغير خلقه إذا تكلف إذا فيه شيء من التكلف وفيه شيء من المجاهدة ومنازعة النفس وهذا أمر عام كالاخلاص والصدق ونحو ذلك هذه قد لا تاتي هكذا مباشرة انما تحتاج الى ماذا الى نوعين نوعي مجاهده بل اول الامر كذلك اول الامر اذا اراد الانسان ان يكون ذا هممه عاليه في العلم وفي صلاح القلب لا ياتي هكذا مباشره ابدا ان يجاهد من اراد ان ان يجعل نفسه من أهل القيام قيام الليل يحتاج الى مجاهده من أراد أن يكتسب صفة كثرة الصوم ونحو ذلك يحتاج الى مجاهده وقس على على ذلك ومنه الحديث من تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله تعالى قال المبرد أي أظهر في خلقه خلاف نيته يعني هذا في الحديث وقال غيره أي تكلف أن يظهر من خلقه خلاف ما ينطوي عليه مثل تصنع وتجمل اذا اظهر الصنيعه والجميل وتخلق بكذا استعمله من غير أن يكون مخلوقا في فطرته هذا الشاهد معنا استخلق بكذا استعمله من غير أن يكون مخلوقا في فطرته يحتاج الى تكلف يحتاج الى مجاهده يحتاج الى معانا فيظهر لنفسه مع نفسه انه قانع من أجل أن يكتسب هذا هذا الخلق لا من أجل الناس أن يحكم عليه بالقناعة وقول تخلق مثل تجمل إنما تأويله الإظهار قال سالم ابن وابص عليك بالقصد فيما انت فاعله ان التخلق ياتي دونه الخلق يعني التخلق ياتي به بالخلق اراد بغير شيمته بحذف واوصل قال وتقلل من الدنيا منها اي من الدنيا تقلل الشيء رآه قليلا وقوله لا يضر بنفسه يعني بذاته أو بعياله عيال المراد بهم اهل البيت عيال مراد به أهل البيت ومن يمونه الانسان قيل الواحد عيلن عيل هذه نظنها خطا الواحد عيل مثال الجياد وجيد الجياد وهو جيد اذا يتخلق أي العالم يجعله خلقا ويتكلف ذلك أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها أي من الدنيا بقدر الامكان ليس المراد هجر الدنيا بجميعها لا بد من مسكن ولا من مال ولا بد من زوجة إلى اخره انيذ ليس المراد هجر ذلك كله وإنما يأخذ ماذا يأخذ قدر حاجتي وما زاد هو من الفضول الذي لا يتعلق به من عرف حقيقة الدنيا قال بقدر الامكان الذي لا يضر بنفسه أو يضر بعياله لانه قد يكتفي بمال يكفيه هو ولا يكفي عياله من يمونه حينئذ لابد ان ياتي بالمعونه التي تكفيه وتكفي من, من تحته لأن ذلك يعتبر من النفقة الواجبه لا يفرض عنيد فيه في واجب بحجتي الزهدي فإنما يحتاج إليه لذلك أي لنفسه أو عياله على الوجه المعتدل ليس فيه افراط ولا تفريط من القناعه الرضا بالقسم ليس يعد من الدنيا فإذا طلب من الدنيا ما يكفي نفسه ويكفي عيانه هذا لا يعد مما من طلب الدنيا ما زاد عن ذلك يعد من من طلب الدنيا فإن ما يحتاج اليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة قناعه المراد بها الرضا بالقسم ليس يعد أي لا يحصى من الدنيا لأن العد بمعنى بمعنى الاحصاء حينئذ لا يكون من أمور الدنيا التي تعلق بها بها العبد وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا أقل درجات العالم اذا العلماء على درجات أن يستقذر ان يعده قذرا تقذرته واستقذرته أي كرهته لوثخ قذر في العصر مراد به الوسخ لانه أعلم أي العالم اعلم الناس بخسثتها خسيس الدنيء الحقير يعني بحقارتها وفتنتها فتنه الاختبار والامتحان اي دار ابتلاء دار امتحان وسرعه الزوالها وكثرة تعبها ونصبها حقه تفسير أو مرادف فهو أحق بعدم التفات إليها والاشتغال بهمومها فهو العالم حق الناس بعدم التفات إلى الدنيا والاشتغال بهمومها والركون إليها قالوا عن الشافعي رحمه الله تعالى لو اوصيا لأعقل الناس أو لو اوصى ان لو اوصي لاعقل الناس صرف إلى الزهاد الى هنا انتهى كلام الشافعي ثم قال المصنف فليت شعري من احق من العلماء بزياده العقل وكمالهم فليت شعري أي ليت علمي او ليتني علمت هكذا تفسر ليت شعري اي ليت علمي او ليتني علمت فشافع رحمه الله تعالى بكلامه يبين ان اعقل الناس هم الزهات ولن يكون كذلك الا اذا كان عالما إذا كان عالما وقال يحيى بن معاذ لو كانت الدنيا تبرا التبر مكانه من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين ولا يقال تبر إلا للذهب وذهب بعضهم الى ان الفضه كذلك يطلق عليه تبر قال لو كانت الدنيا تبرا يعني ذهبا يفنى يزول ويذهب والآخرة خزفا الطين قبل ان يشوى فخار الطين المشوي الذي يعرض على النار فخار وقبل الطبخ هو خزف وصلصال صلصان الفتح قال هنا والاخرة خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل اثار ماذا الباقي ام الفاني اثار الباقي ولو كان خزفا ولا يلتفت إلى ما يفنى ولو كان ولو كان ذهبا معادله صحيحة التبر الذهب الذي يفنى والطين الذي يبقى الباقي هذا مقدم على على الفاني قال لو كانت الدنيا تبرا يفنى والاخره خزفا يبقى لكان ينبغي للعاقل اثار الخزف الباقي على التبر الفاني فكيف والدنيا خزف فان والاخره تبر باق لا يشك في ذلك الا من سلب العقل فرد المصنف رحمه الله تعالى بهذه أو بهذا الادب الثالث ان يبين منزله الزهد في العلمي ونحوي ذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ليس تبر خزف من قول الله عز وجل ما عندكم ينف ما في عموم كل ما عندك من امور الدنيا ما حكمه ينفد يذهب يزول وما عند الله باق وقال تعالى اعلموا ان ما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفررا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور هذه وما إلا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أعلى صيغ الحصر وقال تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى ولا تمُدّن عينيك إلى ما تمتع به ازواجا منهم زهره الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى قال ابن قيم رحمه الله والقران مملوء من التزهيد في الدنيا والاخبار بخستها حقارتها ودناءتها وقلتها وانقطاعها وسرعه فنائها قرآن كله إذا ذكر الدنيا إنما يذكر هذه الاوصاف ويقابلها بماذا بالاخره وبقائها والترغيب في الاخره والإخبار بشرفها ودوامها متقابلا إذا ذكر الجنه ذكر النار واذا ذكر اصحاب الجنه ذكر اصحاب النار واذا ذكر الدنيا ذكر الآخرة وإذا ذكر قصه الدنيا ذكر شرف الاخره هكذا التقابل بين هذه الأمور قال والترغيب في الآخرة والاخبار بشرفها ودوامها فإذا اراد الله بعبد خيرا أقام في قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا والآخرة ويؤث من ما هو أولى بالايثار وسمعت شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره الزهد حقيقة ترك ما لا ينفع في الاخره فكل ما لا ينفع في الاخره فهو فتركه يعتبر من من الزهد ولذلك دخل فيه المحرمات لا تنفع في الاخره ودخل فيه المكروهات ودخل فيه الفضول من المباحات ما لا ينفع هنئذ صار هذا الحد شاملا لجميع متعلقات الزهد من المحرم والمكروه والمشتبه وكذلك ما كان من المباح الذي لا تتعلق به احكام شرعية الزهد ترك ما لا ينفع في الاخره والورع تارك ما تخاف ضرره في الاخره قال ابن قيم وهذه العباره من احسن ما في الزهد والورع واجمعها وقال سفيان الثوري رحمه الله الزهد في الدنيا قصر الامل قصر الامل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء يعني عبائتك وقال الإمام احمد الزهد في الدنيا قصر الامل وعنه روايه اخرى انه عدم فرحه باقبالها ولا حزنه على ادبارها لا يفرح بالدنيا اذا جاءت ولا يحزن اذا, إذا فات لا يفرح بالمال اذا اتا ولا يحزن عليه اذا اذا ذهب هذا حقيقة حقيقه الزودي وما شقه على على النفس لاسيما فيما يتعلق بالمحبوبات للنفس الانسان اذا اذا اوتي مالا اذا عظم فرح به وإذا ذهب حينئذ تعلق به قلبه فحزن هذا يدل على أن عنده قصورا في الزهدين قال امام احمد الزهد في الدنيا قصر الامل وروايه أخرى أنه عدم فرحه باقبالها ولا حزنه على ادبارها فانه سئل عن الرجل يكون معه الف دينار هل يكون زاهدا فقال نعم يعني يكون معه 100000 معه مليون معه مليار هل يكون الزاهدا نعم يكون الزاهدا لماذا متى يكون زاهدا إذا كان المال في يده ولم يكن في قلبه فرق بينه من كان عنده مال والمال في يده لم يتعلق به القلب هذا من الزهات ولو عظم المال لا سيما اذا أنفقه في طاعه لا يعزه جن وبينما ان يكون معه مال ولو قل لكن القلب قد تعلق به يفرح بزيادته ويحزن على ذهابه ونقصانه سئل عن الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا فقال نعم على شريطي الا يفرح إذا زادت ولا يحزن اذا نقصت والفرح محله القلب وإذا لا يتعلق به ماذا فرح ولا حزن لا يتعلق به فرح ولا حزن ان الله والسلام وقال عبد الله بن مبارك هو الثقه بالله ما حب الفقر وقد قال الامام أحمد بن حنبل الزهد على ثلاثه اوجه الأول ترك الحرام ترك الحرام هذا من الزهد داخل فيه ولذلك عبارة ابن تيميه عباره ابن تيميه رحمه الله تعالى سابقه تشمل هذا النوع ترك ما لا ينفع في كذلك الذي لا ينفع منه الحرام قال الأول تلقي الحرام وهو زهد العوامي ولم يقل امام احمد زهد العوام هذه من زياده في القيم رحمه الله تعالى لهذه العباره سبق الامام احمد ينفيها يعني لا لا يرى التقسيم عوام وخواص لاخري وان كان بالمعنى قد يكون موجودا لكن الترتيبات هذه في تقسيمات الزهد والمحبة ليس لها اصل والثاني ترك الفضول من الحلال ليس ترك الحلال وإنما ترك الفضول يعني ما زاد عن حاجتك والا الاصل إذا اذا احتاج المال وجب عليه ان يسعى فيما إذا كان ثم واجب وتعلق به الحكم الشرعي والثاني ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص والثالث ترك ما يشغل عن الله أو ما زاد على ذلك وهو زهد العارفين قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا الكلام من الإمام احمد من اجمع الكلام وهو يدل على أنه رضي الله عنه من هذا العلم بالمحل الاعلى كبير وقد شهد الشافعي رحمه الله تعالى بامامته في ثمانيه اشياء أحدها الزهد فهو امام في في الزهد ولذلك جعل الزهد على ثلاثه انحاء ترك الحرام ترك الفضول من الحلال ليس الحلال ترك الفضول من الحلال ثالثا ترك ما يشغله عن الله عز وجل بان يكون الوقت كله معمورا في طاعه الله عز وجل فلا يشغله ولو كان في أصله مباحا يعني لا يشتغل حتى بالمباحات قال والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الاخره هذا ليس خاصا به بالزهدي بل جميع الاحوال والمقامات التي مرت معنا وقديات شيء منها إنما هو انتقال من الدنيا إلى الاخره يعني لا يعيش في دنياه وانما يعيش في آخرته لا يفكر ولا يتعمل إلا فيما يتعلق بالجنه ونعيمها قالوا على هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كزهد عبد الله بالمبارك وللامام احمد كتب متعدده فيه في هذا المقعد يدل على ان السلف قد اعتنوا به بهذه الاعمال وهذا يجعل كذلك الطالب أنه يعتني بها كذلك في أول أمره الذي وجدته من بعض طلاب العلم انه يظن ان هذه الاعمال تاتي بعد أن ينتهي ومتى تنتهي قد ينتهي عمرك ولا تنتهي من العلم فيظن أن التقوى والزود ثمره كونه عالما فيوجد الوص اولا ثم يترتب بعد ذلك الاعمال هذا باطن لقائل به البتة وإن مطالب العلم قابل أن يضع قدمه في اول خطوه تتعلق بطلب العلم لابد من الاخلاص لابد من الصدق لابد من معرفة ما يقول الاله أمره لابد من معرفة ما يعكر عليه طريقه إلى اخر ما لكي في اعمال قلوب قال هنا والذي اجمع عليه ونعم قال وعلى هذا صنف المتقدمون كتب الزهد كالزهد لعبد الله بن مبارك والامام أحمد ولقي الحنبل بن السلي لغيرهم قال ومتعلقه سته اشياء متعلقه سته اشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها عد معي وهي المال والصور صوره الجميله ونحو ذلك والرياسه والناس والنفس وكل ما دون الله تعالى ما المال ذكر الأصول التي تتعلق بها النفوس لابد أن يزهد فيها بمعنى انها تكون في يده ليس المراد انه يتركها لا ليس هذا المراد وانما ان تكون في يده ولا تدخل قلبه البت فيتعامل مع المال بيده ان جاء ان ذهب لا يؤثر فيه لا يسقط تاته سقطه نحو ذلك من فقد المال هذا قد يوصل بالشخص الى الشرك الاكبر الى الشرك الاكبر لذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا تعيس عبد الدينار عبدا اذا وصفه العبوديه قد يكون اصغر وقد يكون اكبر اذا كان سماه عبدا لانه يتصرف فيه كتصرف ال السيد في في عبده هو صار عبدا للدينار والدينار صار ماذا صار سيدا فيامر هو ويناهوه ويذهب به يمنا ويسر هذا قد يؤدي إلى ماذا الى الشرك الاكبر رياض بالله اذا ستة اشياء هي متعلقه هي مما يتعلق بها الزهد متعلق الزهدي لا يستحق العبد اسم الزهدي حتى ينسد فيها وهي المال والصور والرياسه والمراد بالصور الصور الجميلة يعني التي تكون عند الصوفية وغيرهم والناس عموما لو تعامل مع الناس واحب الناس إنما يحبهم لله عز وجل لاجل الله عز وجل ولا يحبهم لذواتهم ولما عندهم من, من امور الدنيا واذا اختلط بهم اختلط بظاهره وقلبه مع الله عز وجل ولا يختلط معهم بقلبه البتة والناس والنفس وكل ما دون الله عز وجل قال وليس المراد رفضها من الملك فقد كان سليمان ليس المراد ألا تكون ملكا له يعني لا المال ولا ما يتعلق بالناس ولا النفس ولا التعامل معه وانما المراد الا تدخل قلبه البتة لأن هذه من الدنيا قال وليس المراد رفضها من الملك فقد كان سليمان وداود عليهما السلام من ازهد اهل زمانهما ولهما من المال والملك والنساء ما لهما ولم ينفي ذلك وجود المال ووجود النساء ووجود الملك والسلطان لا ينفي ماذا أن يكون زاهدا ولذلك كان عمر بن عبد العزيز من ازهد الناس في زمانه وكان الخليفه ولذلك ليس المراد الرفض وانما المراد الا تدخل قلبه وانما يتعامل بها أو معها بيده قال ولهما من المال والملك والنساء ما لهما وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق وله 90 نسوه ما قال اذا نترك النساء الزهد في الدنيا لابد أن لا الا التي تزوج لا هذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم نعم الذي ليس له حاجه حينئذ لو ترك لمصلحه اخرى هذا لا اشكال فيه لو قد يكونوا احسن قد يكونوا احسن قال وله تسع نسوه وكان علي بن ابي طالب بن عبد الرحمن ابن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم من الزهاد ولا شك بل من ائمه الزهاد مع ما كان لهم من الاموال من تجار الصحابه رضي الله تعالى عنهم وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من الزهاد مع انه كان من أكثر الأمة محبه للنساء ونكاحهن بل تزوج مئه امراه قيل واغناهم كذلك كان وكان عبد الله بن, بن مبارك من الامه الزهاد مع مال كثير وكذلك الليث ابن سعد من أمة الزهاد وكان له رأس مال يقول لولا هو لتمندل بنا هؤلاء يعني ابناء الدنيا تمندل منديل معروف قالوا منه تندل بالمنديل وتمندل وانكر كسيه تمندل يعني جعلون ماذا كالمنديل منديل ماذا تصنع به تمسح به وتلقيه لولا المال لفعل بك السلاطين كما يفعلون بالمنديل يعني اخذوك لحادة ثم رموك قالوا من أحسن مقيل في الزهد كلام الحسن أو غيره ليست الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعه المال ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وان تكون في ثواب المصيبه إذا أصبت بها ارغب منك فيها لو لم تصبك يعني ايمان بماذا بالقدر إلى هذا الحد قال فهذا من اجمع كلام في الزهد واحسنه وقدروا يا مرفوعا اذا الزهد في هذه الامور السته المذكوره ليس المراد رفضها بالكلية وانما المراد استعمالها في طاعه الله عز وجل مع كونها تكون في اليد والضابط فيها زوالها ووجودها لا يؤثر في القلب فرحا وحزنا قال وهو على ثلاث درجات درجة الأولى الزهد في الشبهه الزهد في في الشبهه بعد ترك الحرام بالحذر من المعتبه والانفته من المنقصا وكراهه مشاركه الفساق كذا قال صاحب المنازل قال ابن قيم اما الزهد في الشبهه فهو ترك ما يشتبه على العبد وهذا من الأمور المهمه إذا اشتبه على العبد شيء ما هل هو حلال ام حرام ولم تظهر أدلة كل منهما حينئذ الورع والزهد ترك النوعين ترك النوعين قال ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو حرام كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات هذه الأمور المشتبهات اعطاها اهل العلم حكم الكراها حكم الكراهه حينئذ يكون ماذا يكون مكروها وهناك قاعده في الفقه بعضه العلمي اذا اشتبه عندهم الامر بين التحريم والكراهه حينئذ قالوا هذا مكروه هذا هذا الاشتباهي م... بعض طلب العلم يقول لا من دليل خاص والا الاصل الاباحه قل لا هذا غلط لماذا لان هذا النص يدل على أن ثمه ما هو مكروه على جهه الاجمال كما ان الواجب انتبه كما ان الواجب يثبت بدليل عام كقاعده ماذا الوسائل احكام المقاصد فاذا قلنا هذا واجب باعتبار هذه القاعده كل هل يكون الدليل خاصا ام عاما اذا قلنا هذا واجب لاعمال القاعدة وليس عندنا ايه ولا عندنا حديث لكن عندنا هذه القاعده الوسائل احكام المقاصد فكانت النتيجه انه واجب هذا واجب بدليل عام وليس بدليل خاص فإذا قال قائل ائت بدليل من كتاب وسنه وان العصر عدم الوجوب قلنا لا لا يلزم عدم الدليل الخاص لا يلزم منه نفي الحكم الخاص الذي هو الوجوب كذلك فيما يتعلق بالكراهه عدم الدليل الخاص لا يلزم منه ماذا نفي الحكم الخاص الذي هو الكراهه لماذا لأن الاحكام الخمسه كلها سابقه كما التكليفيه قد تثبت بادله خاصه دليل خاص آية او حديث وقد تثبت بادله عامه فاذا ثبت بدليل عام لا ياتي طالب علم يقول ماذا ااتي بدليل خاص والا الاصر عدم عدم الحكم قل لا هذا ليس من من التحقيق في شيء صح التعبير حينئذ نقول الكراهه دليلها نوعان دليل خاص ياتي النص النهي بعينه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فجروس يعتبر ماذا مكروها إذا اشتبه الشيء بالشيء حلال ام حرام قلنا مكروه فهينئ من قاعده قاعده هذا الحديث قال حلال بين والحرام بين بينهما امور مشتبهه ليست بحلال محض وليست بحرام محض هذه مشتبهه فاعطاها العلم ماذا حكم الكراها فدليل هينئ يكون يكون عاما تبين هذه قال وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات اتقى الحرام ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحما يوشك ان يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما الا وإن حما الله محارمه الا وإن في الجسد مضغه إذا صلح صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد الا وهي القلب فدل الحديث هذا على أن المشتبهات ليست بالحلال المحض ليست بالحرام المحض فتركها حينئذ يعتبر من الورع ويعتبر من من الزهد قال في الشبهات برزخ بين الحلال والحرام قوله بعد ترك الحرام أي ترك الشبهه لا يكون إلا بعد ترك الحرام او كذلك يعني لا ياتي بعض الناس قد اذا جاءت المسائل المشتبهة شدد فيها ثم ماذا به يغتاب وينام ويكذب الى اخره فيقع في الحرام ويجتهد في ماذا في ترك المشتبهات قل اصل ماذا العكس أن ان يجتهد اولا في ترك المحرمات كما انه يجتهد في فعل الواجبات قبل أن يتعلق قلبه بفعل المندوبات والا هذا كما قال ابن القيم كالذي يجلس يزني بين قدمي او رجلي امرئ يغطي وجهك الوجه عوره هو يزني <تصفيق> هذا اراد ماذا اراد ان يكف عن شيء مختلف فيه واقع في حرام مجمع عليه وقول بعد ترك الحرام اي ترك الشبهة لا يكون الا بعد ترك الحرام وقول بالحذر من المعتبه يعني ان يكون سبب تركه للشبهه الحذر من توجهه أن يكون السبب تركه للشبهه الحذر من توجيه عتب عتب الله عليه او عاتب الله عليه وقوله والانفته من المنقصه اي يانف لنفسه من نقصه عند ربه وسقوطه من عينه لا انفته من نقص عند الناس سقوطه من من اعينهم وان كان ذلك ليس مذموما بل هو محمود أيضا ولكن المذموم أن تكون أنفته كلها من الناس ولا يأنف من الله عز وجل وقوله وكراهه مشاركة الفساق يعني ان الفساق ازدحموا على مواضع الرغبة في الدنيا ولتلك المواقف بهم كضيذ من الزحام فالزاهد يأنف من مشاركتهم في تلك المواقف ويرفع نفسه عنها لخصة شركائه فيها كما قيل لبعضهم ما الذي زهدك في الدنيا قال قلة وفائها وكثرة جفائها وخسه شركائها يعني الفسق قال الدرجه الثانيه الزهد في الفضول وهو ما زاد على المسكت والبلاغ من القوت باغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت وحسم الجاش والتحلي بحليه الانبياء والصديقين هذا النوع الثاني وهو ما يتعلق به وذكر امام احمد رحمه الله تعالى الفضول ما يفضل عن قدر الحاجة الفضول ما يفضل يعني يزيده عن قد الحاجة والمسكة ما يمسك النفس من القوت والشرام واللباس والمسكن والمنكح إذا احتاج إليه والبلاغ هو البلغة من ذلك الذي يتبلغ به المسافر في منازل السفر فيزهد فيما وراء ذلك اغتناما لتفرغه لعمارة وقته يعني كل ما زاد عن حاجته فالاصرف فيه تركه ويكون من الفضول قال ولما كان الزهد لأهل الدرجه الاولى خوفا من المعتبه وحذرا من المنقصة كان الزهد لاهل هذه الدرجه اعلى وأرفع وهو اغتنام الفراغ لعماره اوقاتهم مع الله عز وجل لانه إذا اشتغل بفضول الدنيا فاته نصيبه من انتهاز فرصة الوقت الوقت محدود اما ان تعمره بما يكون من امر الاخره وشانها واما ان يكون مشغولا به بالدنيا فاذا اشتغل بالدنيا وحوائجها ولو كان في الفضول حينئذ المشغول لا يشغل كيف يجمع بين الأمرين بين الطاعه وبين امور الدنيا فاذا تفرغ للدنيا انشغل عن الاخره واذا تفرغ للاخره انشغل عن, عن الدنيا فهما ذرتان كما كما مر فالوقت سيف ان لم تقطعه وإلا قطعك وعمارة الوقت الاشتغال في جميع انائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك أو يعين على ذلك من مأكل أو مشرب أو منكح أو منام أو راحة فانه متى اخذها بنيه القوه على ما يحبه الله وتجنب ما يسقطه كانت من عمارة الوقت يعني النية الحسنه تجعل هذه الأمور وان كان في الاصل انها من المباحات وانها من جملة أمور الدنيا تجعلها من الوسائل التي تعين على على الاخره فهو ماجور على حسن نيته وإن كان له فيها أتم لذة فلا تحسب عمارة الوقت بهجر اللذات والطيبات هكذا قال مقيم واما حسم الجعش فهو قطع اضطراب القلب المتعلق باسباب الدنيا رغبة ورهبه وحبا وبغضا وسعيا فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطع هذا الاضطراب من قلبه يعني لا يكون عنده تردد بعض الناس قد يترك المال والسعي في المال الاخر لكن في نفسه ماذا نزاع لا بد ان يصل إلى الكمال وهو الطمانينه والسكينه التي مرت معنا به بلمسي حتى يقطع هذا الاقتراب من قلبه بان لا يلتفت إليها ولا يتعلق بها في حالتي مباشرته لها وتركه يعني حتى وقت المباشرة لا يتعلق بها البت فإن الزهد زهد القلب لا زهد الترك من اليد وسائل الاعضاء لانه قد يترك لكن قلبه ماذا ها قلبه مشغول بها وخذ مثلا الاعتكاف تجد من يدخل الاعتكاف لكن قلبه ماذا مع الدنيا ولذلك تجد صباحا مساء وهو يتابع ما ما عنده وقل هذا ليس ليس اعتكافا قال فهو تخلي القلب عنها لا خلو اليد منها هذا المراد وأما التحلي بحليه الانبياء والصديقين فانهم أهل الزهد في الدنيا حقا اذهم مشمرون إلى علم قد رفع لهم غيرها فهم انا اذهم مشمرون إلى عالم قد رفع لهم غيرها فهم زاهدون وإن كانوا لها مباشرين اذا هذا ما يتعلق بكلام القيم رحيم وتعالى في الزهد وهو الادب الثالث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال ثالث الرابع أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الاغراض الدنيويه من جاه او مال او سمعه او شوره او خدمه او تقدم علاء على, على أقران وهذا سبق على جهتي تفصيل فيما مر فيما يتعلق بي بالاخلاص وان من اراد العلم او اراد التعليم انما يشترط لصحه ذلك ماذا حسن النية واخلاص لله عز وجل لأن العلم عبادة وطلب العلمي عباده وتعليم العلم عبادة فما قيل في التعلم يقال كذلك فيه في التعليم إذ كل منهما عباده فاشترط حنيذ لكونه قربة و لكونه ينفع الله عز وجل به أن يكون لله عز وجل لا لامر اخر ايا كان ذلك الامر سواء كان لطلب مال او جاه او رئاسه او سمعه او ثناء أو مقارنه الأقران أو نحو ذلك كل ذلك يعتبر من مفاسد و مفاسد النيه حين ان تكون النية فاسده ليست صالحة وتنقلب هذه العباده التي في أصل عبادة إلى أن تكون معصية والعياذ بالله قال الرابع ان ينزه تنزه تباعد والاسم النزه أن ينزه علما يعني العالم وان يترفع عن جعله سلما لفتح اللام واحد السلالم التي يرتقى عليها يتوصل به أو يتوصل به إلى الاغراض جمع غرض اسم لكل غايه يتحرى ادراكها وغرض الاصل فيه المرمى الى الاغراض الدنيويه اما الاغراض الدينيه هذا لا اشكال فيه يعني كما مر من ضرورة يحاجج على ذلك من جاه وهو القدر والمنزله او مال أو سمعه او شهره شعور اي وضوح الامر انشتهر بين الناس او خدمه ان يبذل العلم ويعلم من اجل أن يخدم نيه فاسده وليست بنيه صالحه او تقدم على أقرانه القرن مثلك في السن تقول هو على قرني أي على على سنني هذه بعض الاغراض التي يتعلق بها فساد النيه قال امام شافعي رحمه الله عليه وجدت أن الخلقه تعلم هذا العلم على الا ينسب الي حرف منهم لكمال اخلاصي رحمه الله تعالى اذ لم يرد الشوره بي بذل العلم وددت ايتمنيت ان الخلقه كلهم تعلم هذا العلم الشرعي علم الكتاب والسنه على شريطته على الا ينسب ويضاف إلي حرف منه لكن لابد من نسبته لأن معرف لأن الوثوق في العلم بقادر المتكلم به لابد من أن ينسب لابد أن يقول الكتاب لفلان وفلان ولذلك جرى العلم على أن يسمي نفسه فيه في اول الكتاب لان المجهول مرغوب عنه هذا الاصل مجهول مرغوب عنه علم الدين فانظروا عمن تاخذون دينكم سواء كان بين المشافهه أو كان بين القراءه فلا يقرا لكل أحد ولا يجلس بين يدي كل أحد وإنما لابد من معرفة من من تقرأ له ومن تجلس بين يديه ولذلك الشافعي رحمه الله تعالى قال وددت أن الخلقه تعلم هذا العلم على الا ينسب إلي حرف منه مع انه كتب ونسبه إلى نفسه لكن هذا بيعتبر ماذا باعتبار النيه وددت لو كان الأمر الي ولم يكن فيه مفسده لكتبت العلم ولم انسبه إلى الى نفسي لكن نسبه إلى نفسي من أجل مصرعة العظمى المترتب على على ذلك قال وكذلك أي مثل ذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة هكذا عندكم في رفقن بالتنوين يعني يطلب رفقا يطلبه يطلب رفقا من طلبته يعني يبذل العلم ويعلم من أجل أن يترفق به الطلبة فإما ان يعطوه مالا واما ان يخدموه بما يخدموه حينئذ نعتبر هذا من النية الفاسده وكذلك ينزه عن الطمع في رفق من طلبته بمال او خدمه او غيرهما غير المال والخدمة بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه يعني يجعله ثمنا ياتي الطالب يقراو عليه إذا ما ثمن ثمن قد يكون أجرة وقد يكون خدمة وايا كانت هذه الخدمة إذا كانت هذه النية هي الاصل فهي فاسده واما اذا حصل تبعا هذا لا اشكال فيه كان منصور بن المعتمر لا يستعين باحد يختلف اليه في حاجه يعني لا يطلب من أحد من طلابه أن يفعل له شيئا البت هذا حسن هذا هذا حسن وقال سفيان بن عيينه كنت قد اوتيت فهم القرآن فلما قبلت السره أو شيء يجعل فيه دراهم ونحوها لما قبلت السره من أبي جعفر سلبته يعني سلب ماذا سلب فهم القران وراد به التواضع والا جلالته ومكانته معلومه نسأل الله المسامحه هذا من قول المصنف رحمه وتعالى تعالى اذا اراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الادب أن يجعله تنصيصا على ما ذكره في الفصل الذي ختم به الباب الأول وهو ما يتعلق بالاخلاص وان من اراد غير الله عز وجل بعلمه بتعلمه وكذلك التعليم في حكمه حينئذ يكون من المعصية ولا يكون من من الطاعه ولذلك قال العلم من آداب العالم والعلماء أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علموا لابد أن يقصد وجه الله ليس له حظ البت و له غرض البت الا وجه الله كما أنه يقوم يصلي لله عز وجل ويزكي لله عز وجل وله ويشترط في ذلك الاخلاص كذلك التعليم لانه عباده لا فرق بين الصلاه وبين التعليم البت من آدابه من يقصد وجه الله تعالى بتعليم من علمه وبطلب ثوابه بإرشاد من أرشده من غير أن يعتاض عليه عوضا من غير أن يعتاض عليه عوضا ولا يلتمس عليه رزقا وإن كان أهل الحديث تعرضوا في كتب المصطلح لمن تفرغ للتعليم وأخذ شيئا من الطلاب فيه ثلاثة اقوال والصواب التفصيل انه إن تفرغ وترك عمله وشغله وطلب أجرة ممن يقرا عليه من أجل أن يكفيه المعونه فلا باس ان شاء الله تعالى واما اذا كان يجمع بالأمرين الامرين وهذا نيه قال قال الله تعالى ولا تشتروا باياتي بثمنا قليلا قال ابو العالية لا تاخذوا عليه اجرا وهو مكتوب عندهم الكتاب الأول يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أجر المعلم كاجر الصائم القائم وحسب من هذا اجره أن يلتمس عليه اجرا وهذا يتعلق بما ذكرنا به بالنيه والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين